Wszystkie سافر وَأَخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاءُ وَأُولَٰئكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيَ الْضُوَاجُ وَتَسْوَدُ الْضُوَاجُ فَأَمَّا الَّذِينَ fi no,